قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئت مرغداً ودخلوا الباب سجداً وقولوا حطة وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين